ولم يكن له شريك في الملك وَخَلَقَ كل شيء فقدره تقديرا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنْ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 Tabarik alwee in sya aga al laka khayroan min thalik jennat in tajri min tahtiha al-anhaar wa yajajal laka kusuraan byl kذbubu bil saaite wa artadna limen kذb bil saaite saaira ida raat hum min mkane baid sami'u قوم منها من كان ضيق مقرن ندعه هنالك ثبورا لا تدع يوما ثبورا واحدا ودع ثبورا كفيرا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 by the Lord was 순v Adult. The وَمَا theyростise مِن what they assume after God is Sophaanak ma kan yambehe lana Annetekhiz min dounik min auliyaa Walakim matta'ta hum wabaa hum Hatta nesu الذikra Wa kanu kawman buraa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 Ons tu water, as my decel. Ons tu who, phaikhaa mordeketh o звон. Ons فِتْنَةً verwel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 Es esqueberu inmile inside. En multiet 도mal kwamen o trevoesomyn. Zeit ten beek dit m сб وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي خَيْرٍ مُّسْتَقَرٍّ وَأَحْسَنِ مكيلا.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 ويوم يعض الظالم على يَدَيْهِ يَقُولُ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء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 كَذبُ الرّسُ ل أأَغْرَقناَاهُم وَجَعلناَاهُم لَِّاس آيَ وَأَْتَدَناَا لِظّونِ مِينَ العذَابًا أَلمَا وَرَدَوْ وَثَمُودَ وَأَصحابَ الرُِّ وَقُرونَ بَينَ ذلك oe Kul j рассказ al mye het Studio connect in noemig te過 tevoel sy tonight bierd services gebotten ni iets بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كُنْتَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِ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 إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْظُّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دليلاً Thumma qababnaahu ilayna qabababai yasira Wa hou aladhi jajal lakum allayla libaasan Wa alnawma subata Wa jajal alnahar أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة en waar we gekopp pouchen, die we uit treeke en meis, uit Simona. Maar we beteken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 O kan al-kafir ala rabbi hie zaheera Oma arsalnaak illa mubashira wanezira Qul ma as-alukum alayhi min ajer تَرْحِلاَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراَ Al-zhi khalq al-semawati wa al-arza wa maa bai-na-hu maa fii sitte ae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 كَرَاءٍ اَوْ أَرَادَ شُكُورَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وقياما. Waalweneen yakooluun, Rabb na, aasrif anna Aazaab jahennem Inna aazaabhaa Kan gharamaa Inna haa saaat Mustakarra Womukamaa pull in Sai coming, som demoon hoek kids geschwmord. Ogall siven tu te tas is kwaam, pull all like dit is. kwaam aavp jialeon إِلَّا in وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَرْفَعُ الْبَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا soalishaan fawlaik yubadilu Allah saiyyatihim hasenaat wakana Allah gofura rahima waman taab wakamil soalishaan fa in na إِلَّا اللَّهَ مُتَبَّاً وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَانا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 Aulaike yu jazawna al بِمَا bima sobaru wa yulakawna fiha tahyyaan wa salamaa khalidina fiha